phạm gì sâu phạm gì sâu phạm gì sâu phạm gì xấu phạm gì của trở الحرض كل علج اندى سعرضي اطرم النار لتشويه كل علج اندى إن ان اولىق كفر لست والله بمضي سوف امضي سوف امضي سوف الحق لأرضي سوف أمضي سوف أمضي سوف أمضي لو أراغ الكفر سيلا من الزاكيات سوف أبقى تابتا لأنتني حتى مماتي فاضلام الدل واللا واطياء واطياء العزيات انضي سوف انضي سوف انضي سوف انضي سوف انضي برجول الحقاري ارضي سوف الحق ارضي سوف, أمضي، سوف, أمضي، سوف, أمضي، سوف, أمضي، سوف أمضي. من جهيم التار نار عنك عدائي سيحك كل ميدياع جهاره أنك بتيعมารا باهتي دمارا سوف امضي سوف امضي سوف امضي سوف امضي سوف امضي ارجع الحق لراض سوف امضي سوف امضي سوف امضي الى دم بهاي اسدنا والله قابك تشرد انيابها والاث تخشى ان تراد صالت الاساد غضبا تقتل الكفر وجالا سوف امضي سوف سوف أمضي أرجع الحق لأرضي سوف أمضي سوف أمضي سوف أمضي يا أباة الطيب هي كي نرى صبحا جليا نمتشق سهما ونرمي مستبدا عن جهي نخطب العلياء نروى انضي سوف ارضي سوف ارضي سوف ارضي سوف ارضي برج الحق